الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملاكين رسلا أولي أجنحة مثل وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح تحي الله للناس من رَحْمَتِهِ فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم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 لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك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 ولا يورنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزب. ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا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 بما يصنعون والله الذي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 وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيْئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورٌ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ من تراب ثم من نطفه ثم جعلكم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه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 وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائع شرابه وهذا ملح أجاد ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حليه تلبسونها وَتَرَى الْفُلْكَ كَفَّهَ مَاخِرَةً لِّتَبْتَغِيَ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ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 أك مثل خبير يا أيها الناس أن تلفقارا إلى الله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 ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان الله يسمع من يشاء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 بشيرا ونذيرا وان من امه الا خلا فيها نذير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 الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السن سماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر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 إنما يخشى الله من عباده إلا أولماء إن الله عزيز الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله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 ان الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم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 ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي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 وَهُمْ يَصْرَخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوْ لَمْ نُعَمِّرْ قِمَمًا وذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض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 أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهِ بَلْ إِنْ يَعِنُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا